دات الإلهي لحضر صاحب النيابه الحبر الدليل الانبا استفانوس متران كرسي عقبره وام درمان بالسودان من سرتی سلی karam ne ne metran neve منتق دریا انا شلون mm hey. ونسبحك ونباركك ونخدمك ونزدد لك ونمجدك أيها الواحد وأدو الحقيقي الله محب البشر الذي لا ينطق به غير المري غير المحوى غير الابيدي غير الزمني الذي تسللنا بالمراحم والراحة أنت الذي تسبحك الملائكة وتسبد لك رؤساء الملائكة أنت الذي تباركك الرؤساء وتسلق نحرك الأرباب أنت الذي استاطين تمتق بمجدك أنت الذي القراشي ترسل لك القراش آماء نوف ونوف نقوف قدامك وربوات ربوات يقدمون لك القدمة أنت الذي يباركك غير الملايين وأنت الذي يزدد لك الظاهر لونا كلهم كلمةتى الاب الذي انعم علينا بمعرفه الروح القدس الحافظيه الذي اظهر لنا هذا السر العظيم الذي للحياه الذي ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في الضاء الذين على الأرض تسبيح فيم اقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع الغير المرئين احسبنا مع القوات السمئين ولنقل نحن أيضا مع أولئك وطرعنا عنا كل أفطال القواطر الشريك حينا ونصرخ بما يرسله أولئك بأصوات لا تسهد وأفواه لا تأفر ونبال فبجنحين يغسون وجوههم وبإسمين يغسون رجلهم ويطرون بإسمان أسبحة الغلبة والخلاص الذي لنا بصوت ممتلئ ما جدا كل شيء تحت قادمايا لم تدع فتبت فيها سورة سلطانك ووضعت فيها موهبة النور وفتحت لي الفرد وسالية نعام أعطيتني علم معرفتي أظهرت لي شجرة الحياة وعرفت تليلت كل منه وحده فأكلت بإرادتي وتركت عني لموسى كاب وتكاسلت وتكاثلت عن وصايات أنا أختطفت شكل العبد وباركت طبيعتي فيك واكملتنا موسك عني وأريتك قال لمن قبض عليهم في الجحيم أزلت لعنة النموس أبطلت الخطيئة بالجسد ريتني قوة سلطانك وهبت النظر للعميان أقمت الموتى من القبور أقمت طبيعة بالكالما أظهرت لي تدبر اوفيك احتملت ظلم العشرار بدلت عذاك للسيار وخديك أملتهما للأطلئة يا سيدي لم ترد وجهك عا. بي قتل خطايه بقبرك صعدت بخورتي للسماء اظهرت لي اعلان مجدك هذا الذي تاتي فيه لتدين الاحياء والاموات وتعطي كل واحد فواحد السلام عليك الله و سيد كل احدين صاحب بم مع ذكر آلام المقدسة وقيامتي من الأموات وصعود إلى السماوات عن أميرك أيها على كل حال ومن أجل كل حال وفي البيع على <تصفيق> الله الفحل تعاب البدع ونحن كلنا حسبنا في وحدانيته ارضات سرت لهم سلام تنل يا من سي بان ومرت الناجمين فجدت الذين ارضوا رب سنكنت كن واحدا وحيدا مقدسا قام الرسولون تنو من اجل سلامه الواحد الوحيد, الوحيد المقدس قام كريثة الله الأرض وذكايا من الذي اغتليت لك من دم كريم الذي المسيحة احفظا بالسلام وذب العساق بل أرض القيل فيها نفيا وأولنا رب رئيس كانتنا المعظم لب شنود وشركا في الكلمة الرسلية أبينا السباو المكرم مصرى للأنبى السفلوس وأبينا السباو المكرم مصرى للأنبى أولوس وسائر سخفاتنا الأرض رجيم. من عجل ريسانتنا الضابة الأنبى سنودة بابا ومطل يذكر رئيس أساطفة المدينة عصر السنرية واشرة أعطي صهرة مسلية أبائنا المطاعلها مدهان من ظهر الأحفى السفان وأبينا طباو صاببتنا الأسر في مكان مقدس يا رب القدس ابدانا اذكر يا رب القمان والصالخوس الارض مثين والشمال شان بين الخمام <سؤال> فوانا بين خفوت واقعدنا شمالا مثل والابدي والثبات غما لا كل شابك المؤمن. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وقل للماذا وقل الذي عزبان العصدق سيدي ظلوا من أجل قضرة العالم ومدينة هذه وزائل المدن والكهر والجزائر والعديو يوم باركنا نصح ولا ولا ويصعدا ابنها ويصالحوا نحن البسط وياتي النجاة للحواني بصلاحة. من أبنا صلاح من أبنا فقراء شاب من أبنا أرملة ونزيه وغريب وضيف ومن أبنا فلمن نحن الذين نرجو فنطلب ما في الخدود لأن إلى الكل تتراجع لأنك أنت الذي ساتين طامح فحين الحسن إصنع ما حسب صلاحات يا مؤسي الطعاما لكل جسد إلا قلوبنا فرحا ولعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا في كل شيء كل حين لذات في كل عمل صالح والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطة معتهم جميعا لعجل السماء آي الله من أجميات القربين المقدسة الكريمة وضحيانا والذين قدموا meve eleto avere tiro e ne ne ne ne મે મારતે રોસને અમરોગે ને મે And say your neighbor, say, say, oh, the poor, say, oh, برادر ابو هست nemm mă نمی آیی و آن نمی فرستم از نمی آیی و سرودش نمی آیی جام سینچه به تشینی تپسو تین کان نی کیا نمد چه تی لوکس تو تین اوونی نندس لا سین چه تپسو نند مو تین ز گزنی شابن تو نیود نندس می ابا بابلی لما روى زمانه ذو الميل وسلمني ها باب سبيل من تلال ميمنه ريت الثمن ستي هنا قص ولو قرت انت لن de uniones de poder se بالقرآن تنيه song شويني غني رو سليم دبد كان دما ايته ما فنن ديو خانيه توين ريم من ابنك الحابب والروح الخرس بركات وسلام. ربنا وإلهنا ومخلصها يسوع المسيح لأنه جعلنا للآن أن نكفى في هذا الموضع المقدس ونرفع يدينا إلى فوق ونخدم اسم العظيم القدوس أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستهقين لشركة وصعود صاره الإلهية يريداني سينا يسبحون الرب قائلين قدوس قدوس قدوس امين الأمين هالليل يا قدوس ابن الوحيد يسوع المنجح ربنا من هالليل يا قدوس الروح القدس البارق ليت أمين من يأكل جسدي ويشرب دم يكون فيا وأنا أيضا أكون ووج غير مخزي وإيمان البن بلا رياء وني نقي وصبر كامل وراجا سابت ناستجيب بذل بغير خوف بل الله إله بالقدوس الذي في السموات ونقول بها الذي في किताना से बेटा है oo لو من ب من د البنود بي بخن دنه گونګونو باندې سنجيري باندې شوځو باندې ودون شو دې لري ځماره څو څه ته وو څنګه چې دې او پرومنون سوچون این oh دارم می‌گم الانبى برسوم الاريان وفي يوم الاحد الموافق اربعة عشر تسع الف تسعمية خلس وسبعين حقيم هذا القداس الالهي ونقف الكبنة حضر الصاحب النياق الحضر الجريد انبى سفانس اسف كورسي عبره وامة درمان بسودان. <تصفيق> पर قالك انه ما عنده ما عنده هذا اللي فيك هذا اللي فيك